وَيُكَلِّمُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصّالِحِينَ قَالَتْ رَبّ إِنِّي يَقُولُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَشٌ قُل كَذَالِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ هُوَ رَاتَ وَالْإِنْجِيلِ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ إِنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ طَيْرِكَ هَيْئَةَ الطَّيْرِ فَأَمْفُخْ فِيهِ فَيَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَة لَكُم إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقِينَ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 قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله وشهد باننا مسلمون